தீ في البلوتات تايه تبن الموت او يدع الله له النسى والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأو انما تنبذون الله الذين يعملون السوء في جهل ثم يتوبون من قريب ய தூர்த்து